من أحب الناس إلى الله من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في رواه أصحاب السنن من حديث شداد رضي الله عنه إن أحبكم إلي احاسنكم أخلاقا وفي رواية إن أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا وفي رواية إن خيركم أحسنكم اخلاقا أحب واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أحسنهم صلاة أحسنهم زكاة أحسنهم صيام أحسنهم عبادات لا أحسنهم أخلاقا وإن من أحب الناس أو إن أحب الناس إلى الله عز وجل إلى الله ليس إلى النبي فقط ولكن إلى الله وحتى هذا الأمر لا يحتاج إلى نص من النبي لأن من كان أحب الناس إلى النبي فهو أحب الناس إلى الله عز وجل إن أحب الناس أو إن أحبكم إلى الله عز وجل أحسنكم اخلاقا إن خيركم أو إن خياركم أحسنكم أخلاقا فالنبي صلى الله عليه وسلم يركز ويوضح لنا محور رسالة الإسلام أبو ذر الغفاري في رواه الإمام البخاري أرسل لما سمع بخبر خروج النبي أو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أبو زر الغفاري أخا له اذهب إلى مكة وتحسس اخبار هذا الرجل هذا الداعي وانظر إلى ما يدعو فيعود هذا الأخ لأبي زر يقول له والله ما رأيته يدعو إلا إلى مكارم الأخلاق ما رأيته يدعو إلا إلى مكارم الأخلاق إيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس مع القبائل ويجلس مع وفود القوم يدعوهم إلى أمرين لا يدعوهم إلى صلاة ولا إلى زكاة ولا إلى صيام ولكن يدعوهم إلى أمرين اثنين فقط لا ثالث لهم أن أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأحسنوا أخلاقكم وأحسنوا وحسنوا أخلاقكم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى اليمن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ حسن خلقك للناس آخر وصية وصاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل يا معاذ حسن خلقك للناس لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه حسن صلاتك حسن قيامك حسن عباداتك قد يرد إلى ذهن سائل أو إلى لسان يصدق على لسان سائل أن معاذ بن جبل كان على أحسن ما يكون من العبادات فلا يحتاج أن ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحسن الأخلاق ولكن أقول هذا صبق من اللسان سيء ومردود لأن معنى هذا أن معاذ بن جبل كان سيء الأخلاق وحاش وكلا أن نقول على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان سيء الأخلاق بل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه ومن سيرته كان من أحسن الناس أخلاقا ومن أحسن الناس عبادة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه ويعلمه أنك يا معاذ حسن خلقك للناس قد يكون هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاز بن جبل تعني أمرا مهما جدا في غاية الأهمية أن مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق قد يكون لا منتهى لها أما العبادات فلها منتهى الصلاة نعلم جميعا أن كثيرا من الناس يحسنون الصلاة يحسنون الصيام يحسنون الزكاة يحسنون الحج في منتهاه ويأتون بالحج وحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكون مكارم أو فضائل العبادات أو إتمام العبادات لها غاية لها منتهى نستطيع أن نقول نعم انا احسنت هذه الصلاة او نقول هذا الرجل يحسن الصلاة اما الاخلاق فلا منتهى لها فلا منتهى لمكارم الاخلاق مكارم الاخلاق منتهاها ان يكون كل رجل من وكل اخت كريمة وكل طفل من اطفالنا على اخلاق النبوة على اخلاق الانبياء على اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واظن أن هذه الغاية لا تدرك هذا المنتهى لا يدرك نقترب من النبي ومن اخلاق النبي بنسب متفاوتة هذا يقترب من أخلاق النبي بنسبة 60% هذا يقترب من أخلاق النبي ب70 80 90 لكن 100% لا أظن أن أحد منا يستطيع أن يكون 100% من أخلاق الأنبياء ولكن تبقى النسبة البسيطة حتى لو واحد في المئة هي الباقية بينك وبين بين أخلاقك وبين أخلاق النبوة تبقى هذه النسبة الباقية ولو كانت واحد في المئة هي التي نعمل ونكد ونجتهد و و ونجاهد أنفسنا في أن نصل إلى هذه الغاية أو هذا المنتهى لهذه العبادة. <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومن روايته عبد الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أو تدرؤن من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله. ما لا درهم ولا دينار له. ده المفلس. ما لا درهم ولا دينار له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس ليس هذا هو المفلس عند الله ولا عند النبي المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وفي رواية بصلات كالجبال وزكاة وصيام وعبادات كالجبال كالجبال العظيمة جدا إلا أنه قد جاء وقد سب هذا وشتم هذا وأقضع إلى هذا وأفحش إلى هذا وأكل مال هذا الروايات تبين أن هذا الرجل عنده صلاة وصيام وزكاة وعبادات كالجبال ولكنه يحمل مساوئ الأخلاق شتم هذا وسب هذا ولعن هذا وأكل مال هذا وضرب ظهر هذا فيؤخذ من حسناته إلى هؤلاء الذين سبهم وشتمهم حتى يستوفي فإن لم توفي حسناته الحسنات بتاعته خلصت ولسه للبشر عنده حقوق أخذت من سيئاتهم فوضعت على سيئاته فقذف في النار وهو كثير الصلاة كثير الصيام كثير الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر قال البر حسن الخلق البر حسن الخلق الله عز وجل يعلمنا ويربينا يعلمنا هذا الدين الذي محوره الأساسي هو الأخلاق بعد توحيد الله عز وجل إذن ما قيمة العبادات هل أنت يا شيخ الآن جعلت الأخلاق أهم من العبادات انا لم أجعل الأخلاق أهم من العبادات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بوسائل لتنمية الأخلاق كيف يكون عندنا اخلاق كيف يكون عندنا حسن خلق هذه هي العبادات العبادات في حد ذاتها ليست غاية ليست غاية وليست منتهى وإنما الغاية هي رضا الله عز وجل إنما العبادات أيها الأحباب هي وسائل لتهزيب الأخلاق هي أدوات لتهزيب الأخلاق من هزب أخلاقه بغير العبادات فلا قيمة لهذه الأخلاق لأنه لا يمكن أن يكون صاحب خلق ولا يعبد الله عز وجل لا يمكن أن يكون صاحب خلق ولا يؤمن بالتوحيد ولا يوحد الله وعلى غير عقيدة صحيحة إذا كانت الغاية شريفة فلا بد أن تكون الوسيلة شريفة الغاية عندنا الله عز وجل بينها لنا والوسائل التي تؤدي إلى هذه الغايات هي العبادات كيف؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فهم هذه القضية وفهم الغاية من الصلاة وفهم وظيفة الصلاة الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر وإقامة الصلاة أي تمام العبادة تنها عن الفحشاء والمنكر فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما يتحدث عن هذه الآية من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة, صلاة له الصلاة إن لم تنهاك عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له الله عز وجل في غنى كامل عن هذه الصلاة الله عز وجل في غنى كامل عن هذا الصيام ولرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ويأتي ويسب هذا ويشتم هذا و... الله عز وجل لا يحتاج إلى صلاتك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم تطهرهم وتزكيهم تعلمهم الأخلاق وتعلمهم التربية وتربيهم على مكارم الأخلاق هذه وظائف الزكاة هذه وظائف الصدقات والنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي إليه الصحابة رضوان الله عليهم يقولون له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور نصلي كما يصلون ويصوم ونصوم كما يصومون ونحج كما يحجون إلا انهم يتصدقون بفضائل اموالهم زينا بس فضائل اموالهم ما عندناش نتصدق بهذه الفضائل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اماطه الاذى عن الطريق صدقه واصلاح بين اثنين صدقه وتعين الرجل على دبته صدقه صدقة، وتضع اللقمة في فيهم رأتك صدقة، كل هذه صدقات، هذه الصدقات هي عبارة عن مكارم أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن على كل إن على كل إنسان في كل صباح تشرق فيه الشمس. صدق على كل سلامي من سلاميه من العظم بتاعته المفاصل تلتمية وستين سلامة كيف يتصدق كل يوم تلتمية وستين صدقة فقال الصحابة ومن يطيق يا رسول الله الصحابة كانوا لسه فاهمين النبي بيعلمهم وبيربيهم فاهمين ان الصدقه المال فقال من يطيق يطلع تلتمية وستين درهم ولا تلتمية وستين دينار صدق كل يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأزى عن الطريق صدقه وإصلاح بين السنين صدق وتعين الرجل على دبته صدق وتبسمك في وجه أخيك صدق حسن الخلق الذي نتج عن حسن عبادة العبادات هي وسائل لتحسين الأخلاق ومن لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلة له الأخلاق هي فضيلة بين أو وسط بين نقيضين الأخلاق جبلنا عليها وفطرنا الله عز وجل عليها وإذا فقدناها ببيئة أو بمجتمع نستطيع أن نكتسبها مرة الأخلاق ومكارم الأخلاق هي قضيتنا هي مأساتنا الآن هي أصل هذا الدين وهي التي تجعلنا إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم كل زمان له مظهر من مظاهر الأخلاق ولكن جوهر الخلق يبقى كما هو أخلاق الأنبياء هي موضوعنا وهي قضيتنا التي نتحدث فيها نذهب إلى هذا الفاصل ونعود فابقوا معنا حقيقة احنا كلامنا للأزواج والزوجات والأبناء والكل الناس مكارم الأخلاق ما بتفرقش بين طفل وبين شاب وبين شيخ وبين أي حد مكارم الأخلاق لا تتجزأ مكارم الأخلاق وأخلاق الأنبياء هي أصل ديننا في الأسبوع القادم نلتقي مع خلق من أخلاق الأنبياء وحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>